سورة الانسان سورة الانسان ان الانسان لم يكن شيئا يذكر هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنما يرفع ذكره إخلاصه لله تعالى فهو الذي يبقي أثره ويحفظ عمله فالله تعالى لما خلق الإنسان خلقه من نقطه ذكرية مخلوطة وممزوجة بنطفة أنثوية ان خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلية وكذلك مزجت فيها بواعث الخير ببواعث الشر ليختبره الله ويبتليه فهما يتصارعان فبين الله له طريق الخير وطريق الشر وما كل منهما ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وبين له أن نجاته ودرجته على قدر اخلاصه فمن عدم الاخلاص وكان كافرا فما له الخزي والسعير والأغلال ومن كان بارا مخلصا عابدا لله تعالى وحده فما له الذكر الحسن والنعيم في الجنان لكن العاملين المخلصين درجة درجة الأبرار ودرجه عباد الله فإذا مزج الإخلاص بالشوائب نزلت المرتبة ومزج نعيمها وكان من الأبرار ومن كانت محبته لله تعالى خالصة نقيه من الشوائب ظاهرا وباطنا استقى من العين المعين الخالصة وكان من عباد الله الذين بلغوا اعلى مراتب الحب باعلى مراتب الذل ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله فجميعهم يشرب من خمر الكافور الذي يتفاوت تركيزه بتفاوت الاخلاص انه شراب يبرد الجسد ورائحته عطرة فواحه باردة ومذاقه البارد يخفف من آثار حرارة الشوق والمحبه ويحلق في سمائها يتميز المخلص في كل الدرجتين بأنه وفي لمحبوبه خائف وجل من كل يوم تعبس فيه الوجوه لين القلب مخموم رحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا يقدم محاب الله تعالى على محابه يبيع دنياه ليفوز بنظرة واحدة إلى وجه الله تعالى لا يرجو من الناس مقابل خدمتهم نوالا ولا جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فجوزوا بالنظر إلى وجهه الكريم والنظاره الخارجيه والسرور القلبي فكان الجزاء من جنس العمل فجزاء وفائهم أن وفى الله لهم وعده فلما تميزوا به من الخوف من الله تعالى والصبر على مشاق الدنيا وأشواكها وبذل الجهد فيه جوزوا بكمال النعيم والنعومه والراحه ظاهرا وباطنا وجوزوا بنعومه الحرير وبراحه الاستلقاء والاتكاء مع جمال المنظر في جو خلو من حرارة الشمس ومن البرودة المزعجة إذ جزوا على حرارة الخوف بالبرودة التي تنتج عن دنو الظلال وغياب الشمس ولكن لا تصل إلى الزمهرير وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير ولما تميزوا به من قيامهم باطعام المحتاجين لا سيما في الليالي شديدة البرودة وطوافهم عليهم يجوز بان يطاف عليهم بالآنية ويسقون كؤوس الخمر المناسبه لهذه البروده مع عدم الكلفة في تحديد المقدار المطلوب بل يقدم لكل منهم شراب بقدر كفايته قدروها تقدير لقد جوزوا بالبروده الخارجيه التي تذكر بالمحبوب وتثير الشوق إليه بحثا عن الدفء في جواره وقربه مع الاستمتاع بشرب كأس خمر الزنجبيل المناسب لهذه البروده في إناء يجمع بين صفاء الزجاج ونقاوته وبريقه ورقته وشفافه من جهه وبين بياض الفضه من جهة أخرى قوارير من فضه لما تميزوا به من اجتماع تلك الصفات في قلوبهم رقة وصفاء وبياض وبريق وعلى قدر الصفاء ونقاوة الحب والاخلاص على الرتبة وعلى قدر المزج فيها تقل ويسقون فيها كاسا كان مزاجا زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيله ولحضورهم مجالس المساكين واليتامى والاسرى والتصاقهم بهم لوجه الله تعالى جوزوا بخدمه الولدين المخلدين لهم وبالنعيم والملك الكبير وفخامه الثياب واللباس والحلي وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملكا كبيرًا وجللوا بالحضره الالهيه ومجاورته والالتصاق بجنبه وجزاهم على سقايتهم الضعفاء واطعامهم اياهم خالصا لوجه الله تعالى بان سقاهم الله تعالى في حضرته شرابا طهورا وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا وعلى قدر حسن قصد العبد واخلاصه لله تعالى يفوز بكثره النظر الى الملك الكبير الى الله تعالى واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ولما لم يطلبه جزاء ولا شكورا من الناس جزاهم الله بنفسه وشكرهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيك مشكورا إن مما يتميز به المخلصون الاخلاص في الطاعه فلا يطيعون الا من يعينهم على فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه والصبر على ما قدره الله تعالى ويتميزون بعدم طاعه من يطلب منهم التنازل والمداهنه في توحيد الله تعالى وفي الاخلاص له ولا تطع منهم اثما او كفورا ومما يتميز به المحبون المخلصون الاكثار من الاعمال الخفية الخالصة التي لا يطلع عليها الناس منها كثرة الذكر لا سيما اوقات غفلة الناس بكرة قبل بدء العمل اليومي واصيلا بعد الانتهاء منه واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومنها التملق بين يديه ليلا ساعة خلود الناس إلى الراحه والنوم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومما يتميز به المحبون المخلصون التاني وعدم الاستعجال في قطف الثمار وعدم ايثار العاجل الفاني على الاجل الباقي بعكس الكفار ان هؤلاء يحبون العاجله إن مما يعين على الإخلاص النظر إلى ثمراته فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من الثمرات وهو الثواب الذي ينتظر المخلصين فالإخلاص كذلك يخفف ثقل أهوال حين حضور الأجل ويخفف سكرات الموت ويخفف ثقل الأهوال المستقبلية ويخفف ثقل اليوم الاخر يوما ثقيلا ومن ثمراته أنه يبقي ذكر العامل ويخلده إن عدم الاخلاص لا يبقي أثر للإنسان وإذا لم يبق له اثر فإن وجوده وعدمه سواء لذا فهو لا يستحق الوجود ويستحق التبديل واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا فالفائز والمخلد من بدأت حياته ونطفته باخلاص المحبه لله تعالى وانتهت بها فما هذا الا تذكره للعاقل وبيانا للسائل فمن رام الإخلاص فَلْيَسْأَلُهُمْ مَنْ بِيَدِهِ المشيئة التَّامَّةُ والرحمة الْعَامَّةُ يُدْخِلُ مَنْ يشاء في رَحْمَتِهِ وَلْيَنْتَفِعْ بالمذكرات التي تذكره وتعينه على الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تعالى هذا مقصد سُورَةِ الإنسان الْبَيَانُ بأن الإخلاص هو الذي يَجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ شَأْنًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الَّذِي يُبْقِي أَثَرَهُ وَيَحْفَظُ عَمَلَهُ وبيان درجات المخلصين ومميزاتهم سوره المرسلات سوره المرسلات لقد جعل الله تعالى للعباد مذكرات متنوعه تذكرهم بتوحيده والاخلاص له وتحذرهم من الاعراض عنه وتنذرهم بالعقوبات الإلهية من هذه المذكرات الأحوال الطبيعية التي انعم الله بها عليهم فَتَعِيشُوا فيها وَتَعَارَفُوا عليها وَتَقَلَّبُوا في خيراتها لِمَا فيها من الخير الكثير لهم فَإِن لَمْ يَتَذَكَّرُوا بِهَا تَحَوَّلَتْ إِلَى عَوَاصِفَ وَنِقَمَ وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتُ عَصْفًا تفرق شَمْلَهُمْ وَتَقْطَعُ أحوالهم لَعَلَّهُمْ يُعِيدُونَ النَّظَرَ فَيَتَذَكَّرُونَ لقد جعل الله هذه المذكرات مُنْذِرَاتٍ تقيم الْأَعْذَارَ على الْمُعَانِدِينَ وتنذر المتقين عذرا أو نذرا ولكن هذه المذكرات ليست دائمه اذ جعل الله لها حدا مؤقتا فاصلا تنتهي إليه اذ الامور لا تنتظم إلا إذا جعل لها حد وميزان وقدر معلوم ووقت تنتهي اليه وإذا الرسل اقتت وهذه التاقيطات والحدود ثلاثه أنواع اولها الوقت العام لجميع الخلق وهو قيام الساعه وخراب الدنيا فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت استعدادا ليوم الفصل لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين وهذا اليوم له مقدمات عاصفه مفزقه فهذا الحد العام لجميع الخلق تنتهي فيه جميع المذكرات ثانيا الوقت الخاص بكل أمة على حده وهو يوم هلاكها تنتهي فيه المذكرات الخاصة بها ألم نهلك الأولين؟ إن اهلاك الامم السابقة مقدمة ومذكره ومنذره لهلاك من يكذب من الامم بعدها ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين فهذا الحد الخاص بالامه ثالثها الوقت الخاص بكل فرد سواء كان جنينا قبل ولادته وبعد ولادته ألم نخلقكم مما امهين لقد جعلنا لتخلق النطفة التي تتطور في مراحل التطور الجنيني حدا معلوم تنتهي فيه المرحله الجنيني فيولد فيه الجنين وهذا يحتاج إلى شكر وهذا الشكر له موعد نهائي كذلك وإلا ويل يومئذ للمكذبين وكذا جعلنا له بعد ولادته حدا خاصا به تنتهي عنده المذكرات والمنذرات الخاصة به والذي ينتهي بموته ألم نجعل الارض كفاتا احيا وام وامواتا بل جعلناها لكل نعمه حدا مؤقتا ويوما يجب أن يؤدى شكرها قبله فإذا انتهى الحد المؤقت ولم يؤدى شكرها ويل يوم للمكذبين فالحياة والموت وبقاء الأرض لها موعد نهائي وثبات الجبال الراسيه لها موعد نهائي تنسف فيه ولها مقدمات وهي زلزالها وكذا نزول الماء العذب الزلال له موعد نهائي تذهب عذوبته بل يجف فجعلنا لهذه الأمور الحياتية قدرا معلومة تتطلب شكرا قبله وإلا زالت تلك النعم وعوقب صاحبها ويل يومئذ للمكذبين إن الوقت المحدد الجامع لانتهاء جميع الاعذار وتنتهي إليه جميع المؤقتات الثلاثه من قيام الساعة وهلاك الأمم والوفاه ويتحقق فيه الجزاء العام والشامل لجميع الانواع من الثواب والعقاب هو يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين هذا اليوم الذي لا يستطيع فيه المجرم أن يستظل فيه ليختفي ولا تخفف عنه اهواله ولا شده حره لا ظليلا ولا يغني من اللهب ولا يستطيع أن يعتذر فيه فقد انتهى وقت الاعذار فلا تقبل فيه الاعذار ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يستطيع فيه أن يكيد ليتخلص من العقوبه بينما من انتفع بالمذكرات قبل انتهاء وقتها فانه يتقلب في اتم عيم، في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون فلا يغرنكم ما تراه من تمتع من لم ينتفع بالاعذار المؤقته فمتاعه قليل اذ له حد يعاقب بعده وكذا من لم يخضع لشريعتنا فله حد مؤقت لقد جمعنا للعباد جميع المذكرات والمنذرات والتي جعلنا لها وقتا محددا لاقامه العذر والإنذار منها التذكير بالعواصف والكوارث والتذكير بالساعه ومقدماتها بارسال الرسل وباهلاك الامم السابقة وتطور مراحل الانسان من نطفة إلى جنين إلى حياه إلى موت ثم بالآيات الأرضية من حمل الارض لهم وتزاعها لجميع الاحياء والاموات والزلازل ونقص المياه والوعيد بالنار والتهديد بالحساب وعدم قبول الاعذار يومئذ والترغيب بالجنة للمتقين وشده الحسرة على الكافرين وسرعة زوال المتاع القليل الذي يعايشونها فإذا لم يتذكروا بهذه المذكرات المؤقته بهذه التاقيتات فباي حديث بعده يؤمنون هذا مقصد سوره المرسلات ان المذكرات الالهيه لها وقت محدد تنتهي اليه سوره النباء لقد جعل الله تعالى هذه المذكرات المؤقته يذكر بأمر عظيم بأمر جلل وهو توحيد الله تعالى وعبادته وحده بينما هم يتناولونه باستخفاف عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فمن أجل هذا التوحيد خلق الله هذا الكون العظيم على اكمل الوجوه وأحسنها وأتمها وأنفعها ولاجله اتم خلق الارض بتذليل المهاد وتثبيتها بالجبال ولاجله اتم خلق الانسان بانواعه المختلفه وخلقناكم ازواجا ولاجله يسرت اموره فسخر له الكون على اكمل وجه واراحه بالنوم بغاية الانقطاع كالسبات وستره بالليل كستر اللباس وجعل له النهار ليقتات فيه لمعاشه ولاجل تحقيق هذا الامر العظيم وهو توحيد الله تعالى خلق الله السماوات في غاية الشده والحفظ والشمس بغاية الاضاءه والسحب بغاية الامتلاء بالماء والغيث ينصب ثجى والبساتين اشجارها ملتفه تمام للتفاف وأنزلنا من المعاصرات ماءا فججا لنخرج به حبا ونباتا وجننات الفافا فإذا خلت الأرض من التوحيد فإن هذا الكون المتقن سيهدم وسيصيبه الخراب أتم الخراب في يوم مؤقت محدد من أجل محاسبتكم على هذا التوحيد ومد الالتزام به إن يوم الفصل كان ميقاتا ومن أجل هذا الأمر العظيم رصد الجحنم اتم الرصد ليخلد فيها الطاغون المكذبون ازمانا متتالية بلا انقطاع احقاب ليعذبوا فيها اشد انواع العذاب بلا برد ولا شراب إلا شرابا في غايه الحرارة وأتمها ولونه في غايه السواد كغسق الليل فالجزاء من جنس العمل اعظم العقوبه من اجل ايغالهم في التكذيب باعظم الأمور وهو التوحيد وكذبوا بآياتنا كذابا ومن أجل التوحيد خُلقت الجنه ليتنعم فيها المؤمنون بهذا الامر العظيم أتم النعيم إن للمتقين مفازا يتنعمون بمساحات شاسعة ومفاوذ في الجنان مع كمال الارتذاذ بالأزواج وكؤوس بكمال الامتلاء وتمام السعادة وعطائم بكمال الاكتفاء حتى يقول المؤمن حسبي حسبي جزاء امر ربك عطاء حسابا ولعظم أمر التوحيد سيجمع لأجله الخلق ويقف لأجله الملائكة العظام بسيدهم جبريل عليه السلام في صف واحد ثم سائر الخلق هيبة لله تعالى لا يتكلم أحد ولا يشفع إلا من شهد في دنياه بهذا الأمر العظيم وهو التوحيد ليؤذن له حينئذ بالكلام والشفاعه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وسيعلم الكافر حينئذ حق العلم عظم هذا النبأ لعظم ما يرى من الأهوال فيتحسر أشد الحسرة صائحا يهتف نادما يا ليتني كنت ترابا لقد غرته هذه الحياة الدنيا القصيرة عن هذا الأمر العظيم وهذا مقصد سورة النبأ ان الكون قائم على توحيد الله تعالى وعبادته وحده وحوله تدور الامور سوره النازعات سوره أن الحياة الدنيا قصيرة والساعه قريبة فليسرع العبد للتمسك بهذا النبئ العظيم قبل قيام ساعته فالساعه الخاصة بالفرد قريبة تتحقق بنزع الروح وهذه روح إما أن تكون فاجره في دنياها غارقه في شهواتها فتراها عند النزع غارقه في الجسد أو نشطه في دنياها سابحه سابقة إلى رضوان ربها فتراها ناشطة سابقة عند نزع الروح والنازعات غرقا والناشطات نشطا اما الساعه العامه للخلق فهي كذلك قريبه قربها مفاجئ مرعب واحداثها ونفقاتها الثلاث متتابعة سريعه يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفة لقد خسر من اغتر بمتاع الدنيا وركن إليها وتكبر فيها فمتاع الدنيا وإن عظم وعظم فيه الملك كملك فرعون القائل انا ربكم الاعلى فما قصير والملك فيه سريع الزوال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى بل الدنيا باكملها والكون باركانه وان عظم بناؤه وما يحويه من سماوات مبنية مرفوعة مسموكه متقنه تتعاور فيه الأحوال وما فيه من أرض مدحوره جميله ثابتة متزنه تغر ساكنها فخرابه سريع ودماره أيسر من بنائه فإذا جاءت الطامة الكبرى حينئذ تتوالى الذكريات سريعه إلى مخيلته والتي لا ينتفع منها الا من سارع وسعى سعيا جميلا مصحوبا بالخوف من مقام ربه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى فلا يستبعد المرء ساعته يسأل هناك عن الساعه ايان مرساها فيوم الفصل قريب وحياته قصيرة ومدتها كقصر فتره العشي وان شئت ان تطيلها فهي كفتره الضحى فلا تغتر بها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية او ضحاها فعلاما يغتر العبد فيها ويتكبر هذا مقصد سوره النازعات ان الحياه قصيره والساعه قريبه سوره عبس سوره عبس يتكبر العبد وعلام يتعالى على دعوه التوحيد وعلام تتوجه انظار الدعاة إلى أهل الشرف والغنى الزائل من الكفار المتكبرين المعاندين المستغنين عن هذه الدعوه بينما يتجاهلون ضعفاء المؤمنين الساعين في خشية الله الذين ينجدون تزكية قلوبهم فيتولون عنهم وما يدريك لعلّه يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى إن شرف الانسان ومنزلته وكرامته وطهارته على قدر طهارة قلبه وخشيته من الله تعالى وعلى قدر إيمانه بالكتاب المنزل وتمسكه بالصحف المكرمه المرفوعه المطهره بايدي سفره كرام منبره فعلاما تتوجه أنظار الدعاه إلى المتكبرين على ما يتكبر الإنسان اليس أصله نطفة مذره تتردد بين السبيلين ثم تنتهي بالقبر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره أليس هو ميتا مقبورا منشورا لا يستطيع الحيدة عن هذا الطريق ثم إذا شاء انجره أليس هو محكوما بالقدر اليست المصائب المقدرة عليه حالة عليه ولا بد كلا لما يقضي ما امره اليست حياته قائمة على الافتقار والاحتياج إلى الغير في كل شؤونه ان صببنا الماء صب اليست حاله في هذا الامر كحال الانعام متاع لكم ولي انعامكم فعلام يتكبر علام يتكبر الإنسان ما هي الا صيحه وصرخه عظيمه تكاد تصم الاذان لشدتها فترى هذا المراه المتكبر الذي يتظاهر بكمال المروءه يفر فرار الفار فتراه يفر من اخيه وامه وأبيه وصاحبته وبنيه وقد اخترمت مروءته بينما المؤمنون طالب الزكاه الساعون في خشية الله تعالى لا سيما الضعفاء منهم المتمسكون بالكتاب المطهر المكرم المنزل من الله تعالى ترى وجوههم طاهره مسفره ضاحكه مستبشره تستقبل ارحامها ضاحكة لتشفع لهم محسنه الظن بربها يعلوها البشر لتبشر أرحامها اما تلك الوجوه الناعمه في الدنيا المترفه المستكبرة على كتاب الله المطهر ترها مكفهره قد تهاوا كبرها يعلوها الغبار والظلمه والسواد اولئك هم الكفره الفجره فعلاما يتكبر العبد عن الإيمان بكتاب الله المطهر هذا مقصد سوره عبس اعلم ما يتكبر العبد سوره التكوير إن هذا الكتاب المطهر المنزل عليك من الله تعالى ليس سحرا إنما هو كلام الله تعالى فالسحر يخيل للاعيون ما ليس بحقيقه بينما كتاب الله تعالى يخبر بالحقائق التي ستراها الاعين ولم تتصورها الاذهان إذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت هذا اولا ثانيا السحر قائم على الظلم بينما حقائق القرآن والقواعد الالهيه قائمة على العدل فلا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين بل تؤلف بين الاصناف المتماثله وتجمعها في الدنيا والآخرة وإذا النفوس زوجت ثالثا كلام الله تعالى يرفع المظالم لا سيما عن المستضعفين ولو كانوا صغارا واذا الموءوده سئلت باي ذنب انقتلت ويحقه بالأدلة والشهود وإذا الصحف نشرت بينما السحر لا يعتمد دليلا ولا يرفع ظلما رابعا السحر مفسده يفرق بين الأزواج والارحام ويفرق بين أصحاب الطبائع المتقاربه والمتماثله بينما حقائق القرآن تؤلف بينهم وإذا النفوس زوجت خامسا السحر يفسد ويسبب القتل وسفك الدماء حتى بين الاقارب بينما حقائق القرآن تصلح وتأمر بالقصاص ومحاسبه القاتل المفسد وإذا المؤوده سئلت بأي ذنب قتلت سادسا السحر قائم على الطي والعقد والإفساد خفيا بينما حقائق القرآن تكشف وتظهر وتجلي الأمور وتزيل الحجب والستور وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت سابعا السحر يذهب بالعقل ويعطل وظائفه ويغلقه بينما حقائق القرآن تجعل العقل يقوم بوظائفه على أتمها من ذلك تقويه الذاكرة واستحضارها عالمه نفس ما احضرت فالقران ليس سحرا كما يزعم الكفار إن جميع الاخبار الغيبيه المذكورة في القرآن وبالأخص في هذه السورة حقائق قطعية وليست تنجيما يستقي علمه من النجوم والكواكب السيارة التي يصيبها الضعف من خنس فكنس فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس وإن حقائق القرآن ليست كهانة صادرة عن سجع الكهان إنما هي رسالة الله تعالى جاءت بأتم بلاغة وافصح بيان وأحسن نظم والليل اذا عسعس عس والصبح إذا تنفس فهي صادرة عن علم الهي بلغه رسول كريم سيد الملائكه قوي مكين مطاع حافظ للامانه إنه لقول رسول كريم لقد بلغه أخص الناس بكم واكرمكم ممن صحبتموه فعرفتموه وخبرتموه ووثقتم به فإن اتهمتموه فقد اتهمتم انفسكم اذا الصاحب ساحب إنه بريء من الجنون بل اوفر الناس عقلا واكملهم قوة في البدن يا رب بقوه بصره وبصيرته حقائق لا ترونها ولقد راه بالافق المبين وله قوة علمية بان اطلعه الله تعالى على بعض الغيب وعنده قوة امانه فلا يظن ولا يكتم علما وما هو على الغيب بظنين ومتصف بكمال الصدق فلا يتهم ولا يظن به وما هو على الغيب بظنين ان هذا القران ليس من القاء الشياطين كما تفعله مع الشعراء وغيرهم بل ذكر للعالم اجمع وما هو بقول شيطان الرجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين فهو كلام الله تعالى الذي يرجع إليه شؤون الكون ويدبر جميع أموركم صغيرها وكبيرها فله كمال الأمر والنهي واليه يرجع التقدير والمشيئة والاختيار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذا مقصد سوره التكوير ان القران ليس سحرا ولا تنجيما ولا كهانه ولا جنونا ولا قول للشيطان إنما كلام الله تعالى نزل به رسول كريم على رسول كريم ذكرا للعالمين فخذ حقائقه بقوه ولا تغرنك الدنيا عن حقائق القرآن فتخسر أتم الخساره سوره الانفطار سوره الانفطار ايها العبد كيف تغرك هذه الدنيا اغرك جمال سمائها فانها ستنفطر ام غرك زينت كواكبها فانها ستنتثر ام غرتك بحارها ومحيطاتها فإنها ستنفجر أم غرتك أرضها فإنك ستقبر فيها ثم تتبعثر وتبعث منها كيف خدعتك هذه الدنيا وزينتها وبهرجتها وغرتك أمانيها حتى جهلتك بربك ذي الجلال والإكرام فتجرأت عليه فارتكبت القبائح في حقه ما غرك بربك الكريم ستذوق مرارة هذا التجاهل إذا تبعثرت من قبرك حينئذ ستستحضر جرائمك وجميع ما كنت تقترفه في دنياك الخادعة وتعلم كم كنت مغرورا حين تجاهلت عظمه ربك علمت نفس ما قدمت واخرت كيف تجاهلت عظمته وكبريائه وشرفه وجلاله وقدره وهو الذي أوجدك وجعلك سويا مستقيما معتدل القامه واحسن صورتك ولو شاء لجعلك في صوره البهائم أو في صورة أرض للخلق في اي صوره ما شاء ركبك ان الذي جعلك تتجاهل عظمه ربك وجرأك عليه وجعلك تقترف الجرائم هو تكذيبك بالبعث والحساب يوم القيامة إما تكذيبا قوليا أو تكذيبا عمليا كلا بل تكذبون بالدين ولو امنت بالبعث والحساب والجزاء لما خدعتك دنياك وجهلتك بربك ولما جعلتك تتجرأ عليه إن هذا الغرور والتجاهل وهذه الجراه وما ترتب عليه من جرائم مكتوب محفوظ من قبل ملائكة كرام لا يزيدون شيئا ولا ينقصون بل يتابعونك في كل صغيره وكبيره لا سيما فجورك هذا فإنهم يعلمون ما تفعلون وستجد في صحيفتك جميع الجرائم التي استحضرتها حينئذ بل والجرائم نسيتها وهي محفوظة مكتوبه أما العبد البار الذي لم يغرب ربه ولم يتجاهل عظمته ولم تخدعه دنياه ولم تغره الاماني فهو يومئذ في نعيم وأما الآخر الذي تجاهل عظمه ربه فغابت عنه ولم يستحضرها فلن يغيب عن النار ولن تتجاهله الجحيم إن الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم أما إنك لو علمت عظمه العقوبه والاهوال في هذا اليوم على الحقيقة وأن الذي يحكم حينئذ هو الله وحده لا معقب لحكمه لاعظمت ربك ولما غرتك زينه الدنيا وخدعتك حتى تجاهلت ربك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ اذل لله انه لن يخلصك من عقوبه ربك إلا تعظيمك لله وعبادته وحده وعدم الغرور به وعدم تجاهله فعظم ربك حق التعظيم ولا تطفف بحقوقه هذا مقصد سوره الانفطار التحذير من الغرور بالله تعالى سورة المطففين سورة المطففين إن الجهل بالله تعالى والجرأة على مقامه سبحانه جريا خلف غرور الدنيا ولهثًا وراء زينتها وخداعها يقتضي الجرأة على الناس والتعالي عليهم وتضفيف ميزانهم ويل للمطففين ترى المطفف يستوفي منهم حقه وزيادة بالرغم من أنه لا وزن له عندهم ويبخسهم حقوقهم سواء الحقوق المادية أو المعنوية معرضا عن يوم استيفاء الحقوق إذا ما قام بين يدي رب العالمين قيام المتهم في صحيفه السجناء كلا إن كتاب الفجار لفي سجين فحذروا التطفيف فإن أسماء المطففين مكتوبه مرقومه عند الله تعالى إن أعظم انواع التطفيف التطفيف المعنوي وهو الفجور في الحكم على الاخرين والمبالغه فيه والاستخفاف بحجج الاشراف الباهره وردها بالسفاهة والتكذيب بها إذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الأولين إن كل تطفيف ينكت في القلب نكتة سوداء وقدر النكتة السوداء على قدر تطفيفه إلى أن يسود القلب فيغلف بالحجاب الأسود فينطفئ نوره وينطفئ نور وجهه وينطفئ نور بصره فيحجب عن رؤية الله تعالى يوم يكشف نوره وجماله للعالمين كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيساق ويحمل الى الجحيم ليهوي بها ويبكت وهو يتقلب في اعماقها هذا الذي كنتم به تكذبون وتغلق عليه ابواب جهنم ابواب السجن اما العادلون الأبرار البارون بالله تعالى والبارون بالناس الذين يوفون الميزان ولا يبخسون الناس حقوقهم فهم في الدرجات العلى إن كتاب الابرار لفي عليين تعلن اسماءهم في احتفال عظيم يشهده المقربون ليتقلبوا في النعيم لقد كانت قلوبهم بيضاء وايديهم بيضاء ملئت بالنور الالهي لا يظلمون احدا ولا يبخسون حقا لذا اكرمهم الله تعالى بالأنوار الالهيه فجعلهم ينظرون إلى الله تعالى وإلى جماله ونوره وهم متكئون قد ملات وجوههم الأنوار على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم تدار عليهم الكؤوس فكما كانوا في الدنيا لا يستقون إلا ما كان حقا لهم وكان طيبا وكانوا يسقون الآخرين حقوقهم فكذا يجزون يوم القيامة يسقون من رحيق مختوم ولما كان كل منهم في محياه تطيب نفسه باعطاء الحقوق لأهلها بل ويتنافسوا على أداء الحقوق وما يزداد عمره إلا ويزداد طيبا إلى أن كانت خاتمته كذلك جزي بان كانت خاتمه شرابه من أطيب الطيب ختامه مسك وتزداد نفاسته الشراب في الجنه بازدياد نفاسة الحقوق التي يؤديها لا سيما الحقوق الالهيه العليا فشرابه من تسنيم وتزداد نسبة التسنيم في شرابه كلما قلت الشوائب في أدائه للحقوق في دنيا إلى أن يشربه رحيقا صرفا دون مزج عين يشرب بها المقربون إن أعظم الحقوق التي يعظم التطفيف فيها حقوق الله تعالى وأصل الحقوق الإلهية افراده سبحانه بالعبادة وأشرف الخلق الذين يستشنع التطفيف في حقهم هم المؤمنون الذين ينادون بعباده الله وحده وأداء الحقوق الإلهية فإذا نادى الاشراف بهذا الأصل فقوبل بالاستهزاء والضحك والتغامز والتناجذ في برود تام مع الحكم على الاشراف بالضلال فقد طف الصاع فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هذا مقصد سوره المطففين وهو التحذير من التطفيف لا سيما في حقوق الله تعالى وتوحيده فليستعد العبد لليوم الذي سيلاقي فيه جميع اعماله من تطفيف او وفاء سورة الانشقاق. سورة, الانشقاق. سورة الانشقاق من تمام العدل وإقامة الميزان أن كل إنسان سيلاقي جميع اعماله التي عملها في دنياه ستنكشف الستور ويظهر كل ما كان خافيا فالسماء الساترة ستنشق ويظهر ما كان خافيا مستورا وراءها والأرض تتمدد فتخرج اكبادها واثقالها وتتخلى عن كل ما جمع في باطنها واختفى يحدث جميع ذلك بإذن من الله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت حينئذ سينتهي العبد إلى الله تعالى ليلاقي كدحه وما اكتسبته يداه مكشوفا بين يدي الله تعالى فيحاسبه عليه شاء العبد أم ابا يا ايها الانسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فان اكتسبت يداه عملا صالحا فسيتناول كتاب اعماله بيده اليمنى ليحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله مسرورا مسرورا بكتاب النتيجه وان اكتسبت يداه عملا سيئا وكان معرضا عن الله تعالى فسيتناول كتاب اعماله بشماله ليحاسب حسابا عسيرا وياخذ بعده كتاب نتيجة بشماله من وراء ظهره فيصرخ بالعويل على ماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا لقد كان يظن أنه سيفلت من الحساب وأن اعماله قد تبعثرت وخفيت ونسيت في أطوار الحياة إن ربه كان به بصيرا إن سروره باتباعه هواه بين أهله انساه قبائحه إن سدول الليل وتنقله في مراحله من غروب الشمس وظهور الشفق إلى غيابه إلى أن تشتد ظلمته والليل وما وسق لا يعني ضياع الأشياء التي اجتمعت واختفت فيه بل ستكشف وتفضح سواء كان كشفا جزئيا قبل انجلاءه باتساق القمر واكتماله بدرا والقمر إذا اتسق أو كشفا كليا بعد انجلاءه وكذا عمل العبد سينكشف شيء منه ويفضح في دنياه قبل انجلاءها ثم يكشف كشفا تاما ويفضح يوم لقائه مع الله تعالى وذلك بعد مراحل واطوار لا بد للانسان وان يمر فيها ففي طور الحياه الدنيويه ينتقل في مراحلها التي قدرها الله له من نقطه إلى جنين ثم مولود رضيع ثم طفل ثم بالغ ثم شاب ثم كهل ثم شيخ ثم هرم وسيقوم خلالها باعمال ستحفظ في صحيفته ولا بد بعدها وان ينتقل الى طور الموت ثم الحياة البرزخية ثم البعث ثم الحساب ثم اما إلى جنه أو إلى نار لا ينفك عن هذه الاطوار لتركب طبقا عن طبقه وخلال تنقله في جميع المراحل المذكوره لا يضيع شيء من عمله ولا من معاصيه عن علم الله تعالى بل كل شيء مكشوف عنده وسيكشفه للعبد والله اعلم بما يوعون فكل سيلاقي اعماله ويجازى عليه بالعدل إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فسيجازون بالفضل لا باعمالهم لهم اجر غير ممنون لذا حذفت الفاء السببيه ولم يقل سبحانه فلهم اجر فاللهم تغمدنا بفضلك واحسانك لا باعمالنا مقصد سوره الانشقاق أن كل سيلاقي عمله بلا وكس ولا شطط وسيحاسب عليه فالسماء تنشق وتكشف ما كتب فيها مما يتعلق بالعبد والأرض تظهر ما كان خافيا مستترا فيها ليتطابق ما كتب في السماء مع ما عمله العبد في الارض ليفضح حينئذ سورة البروج سورة البروج سيجتمع الشهود على العبد يوم القيامة ليشاهد اعماله وفضائحه ومخازيه وهو كذلك سيشهد فضائح غيره فهو إما شاهد أو مشهود عليه وسيشاهد العالم أجمع عقوبات الناس وثوابهم وهتطلعون على أعمالهم كما يطلع من وقف على رأس البرج ليشاهد كل ما يدور تحته وسيعلن عن جميعها ويشاهدها العالم أجمع كما يشاهد البروج السماويه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود لان كان اصحاب الاخدود احتشدوا وحشد الناس لمشاهدة تعذيب المؤمنين وبطشهم بهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وقد كان الله شاهدا لذاك التعذيب وذاك الظلم والله على كل شيء شهيد فان احتشاد العالم يوم القيامة لمشاهده الانتقام الالهي منهم ومن كل من بطش بالمؤمنين أعظم وأدوم إن بطش ربك لجديد فالفضيحه اعظم ان احتشاد الشهود يوم القيامة لمشاهدة فضائح الناس واعمالهم وعقوباتهم اعظم من شهود بني اسرائيل عقوبه فرعون وجنوده وهم يمذون في البحر غارقين واعظم من مشاهدة العالم لجثه فرعون على مر الزمان واعظم من شهود كفار ثمود يوم احتشدت القبيله وشاهدت قتل الناقه وأعظم من مشاهدة الناس لاثار قوم ثمود بعد هلاكهم وعذابهم وما يزالون يشاهدونها على مر الزمان هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فالفضيحه يوم اذن اعظم وأعظم من ذلك أن الله تعالى هو الشاهد الاعظم لكل ما يدور في الكون وكل شيء مفضوح عنده والله من وراءهم محيط فهو مطلع مشاهد لاعمال العباد وقد ادخر لهم العقوبات المناسبه تلك الاعمال والفضائح والجزاء والعقوبات التي سيرونها يوم القيامة متطابقه مع ما كتب في اللوح المحفوظ الذي حفظ فيه كل شيء وحفظ فيه القرآن الذي وَعَدَ بوقوعها في لَوْحٍ محفوظ هذا مقصد سُورَةِ الْبُرُوجِ الْفَضِيحَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الْكُبْرَى يوم القيامة حين يطلع العالم على أعمال العباد وَيُشَاهِدُونَ عقوباتهم وَجَزَاءَهُمْ وَثَوَابَهُمْ بَلْ كُلُّ عَبْدٍ حِينَئِذٍ شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ سوره الطارق سوره الطارق ان الله تعالى حكم عدل لا يجاز العبد على اعماله إلا بشهود يشهدون له أو عليه من الشهود الذين يشهدون للعبد ويشهدون عليه السماء التي تظله والنجم الذي يطلع عليه فيثقبه بنوره والسماء والطارق وكذلك الملك الذي يحفظ عمله إن كل نفس لما عليها حافظ ان شهاده الشهود ليس لنقص في علم الله تعالى بل الله يعلم كل شيء فهو يعلم أصل خلقه حتى يعلم طريق النطفه قبل خروجها والمقصد من خروجها وسبيلها المحرم أو المباح خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب بل الله تعالى اعظم مشاهد لذا كل شيء سيشهد للعبد أو عليه اذ تشهد عليه جوارحه واعضائه التي قارفت الفواحش والمحرمات لا سيما لحظة تلذذها بخروج الماء الدافق ويشهد عليه قلبه موضع سر العبد الذي ينطق بسرائره يوم تبل السرائر فما له حين اذ من قوة يدفع بها شهاده الشهود ويمنعها ولا ناصر فكيف اذا تاكدت بشهادتي كل ما علا ويشمل السقف الذي يظله وهي السحب المثقلة التي اطلعت عليه فترجع باعماله وشهادة كل ما سفل ويشمل الأرض التي تقله فتصدع لتبث كل ما اختفى فيها وتصدع بشهادتها والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع فكل شيء سيحفظ على الإنسان عمله من ايمان بهذا القرآن أو كيد ويشهدون له أو عليه ثم يفصل فيه فالامر الذي تطلب فيه الشهاده أمر جلل إنه لقول فصل وما هو بالهزل لا يزعزعه كيد الكايدين ويستحق أن تجتمع عليه جميع هذه الشهود هذا مقصد سوره الطارق ان كل شيء سيشهد للعبد أو عليه فاستعن بالله ليحفظك ويسترك سورة الاعلى سورة الاعلى استعن دوما باسم الله تعالى ليحفظك ويسترك ذلكم الله الأعلى الأعلى في كل كمال محض فهو الذي علات صفاته وكملت اسماءه وله المثل الاعلى أزلا وأبدا لا يعتريه نقص في أي حال من الأحوال سبح اسم ربك الاعلى فلكمال أسمائه وعلو صفاته خلق فاحسن خلقا ولكمال علمه وقدرته وحكمته قدر مقادير الخلائق فهداها لاحسن مقاديرها الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أما غير الله تعالى وهم المخلوقات فان سنة الله فيها أن يعتريها النقص مهما علت وزهت ويلحقها الهلاك والفساد والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوا وسنته في الانسان مهما علا ان يعتريه الضعف والنسيان سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله ولكن بذكر اسم الله تعالى تحل فيه البركه فيقوى الضعيف ويحيى الميت وان اعظم ذكر تحيا به القلوب قراءه كتاب الله الاعلى وحفظه والمداومه عليه سرا وجهرا سنقرئك فلا تنسى فمن لهج باسمه وذكره واستعان به احيا الله قلبه فازهر واثمر وانبت الله مرعاه كما ينبت مرعى الأرض وتيسرت اموره ونيسر لك اليسرى وكانت روحه علويه لا سيما اذا سعى في إحياء قلوب اخرين معه فذكر إن نفعه الذكرى وامما من غفل عن ذكر الله ونسي ربه وعصاه وتعلق بالعاجل واثر الحياة الدنيا تحول قلبه الى حطيم كالغثاء الأحوى وشقى في دنياه واخراه وكانت روحه سفليه وان أشقاهم اقصاهم عن تعظيم الله تعالى وعن تعظيم اسماءه وصفاته ويتجنبها الاشقاء الذي يصل النهر الكبرى فمن وجد حلاوه ذكر اسم الله تعالى وبركته وحلاوه صلاته بالله فليحيي قلوب آخرين معه فذكر ان نفعه الذكرى وليستخدم في تذكيره اياهم الحجه والبرهان والصبر والسلوان لينتشلهم من اثار الدنايا وليرتقوا جميعا الى مصاف المفلحين إلى مصاف الملائئ الأعلى فيعلو إلى السماء السابعة التي فيها ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ذو الحجه والبرهان والا فالسماء السادسه التي فيها موسى عليه السلام ذو الصبر على الاعداء والاتباع ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى وهذا مقصد سوره الاعلى الاستعانه بسم الله الاعلى ليحفظ العبد ويعينه على احسان عمله واتقانه ليفوز ويفلح